اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه ل تنذر به لتنذر به وذكره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 فَمَا كانَانَ دَحْوىهُمْ إِذِ جَ أَهُمْ بَأسُن إِللاا أَن قَاوا إِلَّا أَمْ أن قَوا إِا كُنَّ ظَالِمِين فَل نَسْأَلََّذينَ أُوسِلَ إلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَ المُسَلين.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 ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن دُونِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وعن أيمانهم, وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قال اخْرُجْ مِنْهَا مَلْؤُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ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 فدلههما بغرور فلما ذاقا الشجره بدت لهما سواتهما وقفقا يفصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم عن تلكما وأقول لكما وأقول لكما ان هكما عن تلك الشجره واقل لكما واقل الشيطان لكما عدو مبين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 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَإِنَّا لَمُهْتَدُونَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ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 قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اظلونا فاتهم عذابا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكلهم ضعف ولا كل تعلم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 ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق ونعد ان تلك الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون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 أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين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 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة, هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يَوْمَ يأتي تأويله ويقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق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 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ثم على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامه الا له الخلق والامر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 أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمٍ رَّحِمَهُ اللَّهُ وَزَادَكُمْ فِي الخلق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 إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغَتْكُمْ رِسَالَاتِي رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فكَيْفَ آسَكُمْ قَوْمٌ كَافِرٍ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ إِلَّا أَن لَّهُمْ يَتُوبُوا ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً حَتَّى عَفَوْا حتى عفوا وقالوا قد ما الساء انا الضرا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 ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان آقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن أَقُولَ أقول على الله إلا الحق قَد جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي يَبَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْصَى وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ مِنْ لُثَامٍ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 او بسحر العظيم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 قالوا إنا إلى ربنا منطلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اكْتَلَرُوا مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأرض وَيَدْرَكُوا آلِهَتَكَ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَأَصْبِرُ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الارض فينظور كيف تعملون ولقد اخذنا ال فرعون بالسنن ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا إِنَّمَا هَٰذَا طَائِرَةٌ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا كَذِبًا ۚ قَالُوا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 وها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صدر ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون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 قال اغير الله ابغيكم اله ا وهو افضلكم على العالمين واذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم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 اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم واو انهم قد ضلوا قالوا ان لم يرحمنا ربنا قالوا ان لم ويغفر لنا لنكونا من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا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 آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُنَزِّلُ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ كَلِمَاتٍ مُبَارَكَةٍ لِكَيْ تُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنْ كَانَ وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل ناس نشربهم وظللنا عليهم الغمام وغيرهم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 واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يصبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَقَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ رُتْلَةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 أو تقولوا إننا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ف فَتُهلِكَ بِمَا فَعَلَ لمُضطِنون وَوكَذَلِكَ نُفَصللآياتِ وَلَعَم يرجعون وَتْلُ عليهلَْهِ نبََّذ آتَنَاهُ آياتنَ فَسَلَخَ مِنهَا فَأَتْبَهُ الشَّيطان فأَتْبَهُ الشَّيطانُ فَكانَ مِنَ الغَوين وَلَوش إ لَفَعنهُ بِهَا وَِ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 لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بِهَا ولهم آذان لا يسمعون بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون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 فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما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 عن الجاهلين وان ما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله انه سميع عليم ان الذين كقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون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 وَأَصِت عَكُم تُرحَمون وَكُ الرَبكَ في نَفْتِكَ تَضَع وخيفَ وَخيفَةَ وَدُونَ الجَهرِ منِنَ القَوْلِ بِالغُدءِ والآصَال وَلاَا تَكُ منِن الغافِلين